أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت من متحيد وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت Dan datanglah Sakaratul Maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari.